اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجوك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نغدو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيط مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله يلتبس علينا فناضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذانك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكر ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا اللهم وأنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور اللهم واجعلنا ممن يقال لهم غدا ادخلوها بسلام آمنين اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير اعمارنا اخرها وخير ايامنا يوم لقائك واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله علي نحيا وعليها نموت اللهم حرسنا بعينك التي لا تنام واتنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا أنت ثقتنا ورجاؤنا فكن من أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا وكم من خطيئة ارتكبناها فلم تفضحنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يهدك سترنا ولم يفضحنا اللهم ارحمنا في الدنيا اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم العرض عليك ذو اللوقوفنا اللهم قابل إساتنا بإحسانك وتقصيرنا بغفراتك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصيفون